أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة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 سب على يالي وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها فرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وَجَعَلْنَاهُمْ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 دخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 مَا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمِقْرَؤُ كِتَابِيَه إِنِّي وَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا, يا لَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَظُنَ عَنِ مَالِيَة هلك عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إن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 فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ان لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول تاه قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين If you can ask a few of the worlds, we kept it from the left, then laid from وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ